وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُن شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا افكم مبين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 لمسكم فيما أفظت فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتن يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إذن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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن, أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن, أو أبنائهن أولتِهِنَّ أو إخوانِهِنَّ أو أو بني إخوانِهِنَّ أو بني أخواتِهِنَّ أو نساءِهِنَّ أو أو ما ملكت أيمانهُنَّ أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو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 وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن للتي تبغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم ولقد أنزلنا إليك آيات مبينة ومثالا ومثالا من الذين خلو من قبلكم ونوعة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح والمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربيتها كاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لن تنسى صنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال اللات له امتدارة رجال اللات له امتدارة ولا بيع العذب ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلغ فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمانهم كسراب بقيعة يحسبه الضأن ما يحسبه الضأن ما حتى إذا جاءه لم يدده شيئا. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 وللله ملك السماوات والأرض والى الله المصير الم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبل وينزل من السماء من جبل فيها من برد فيصيب به.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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَأْخِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَأْخِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سْتَأْخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا لَهُمْ 111. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 112. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من المسائل التي لا يرجون لك حف ليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي وضع نفيا بهن غير متبرّجات بزينة وأي يستعففنا خير لهن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 تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو أو بيوت أخو aliquم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم وَيُؤْتِكُمْ تَحِيَّةً فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحية, تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينذئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم